ق ل ن الحمد هذا ا ق ر لرأيته نضربها يتفكرون آ ن من على خاشعاً متصدعاً جبل الأمثال خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله على فضله الصلاه والسلام على أ ش ر ف ي خلقه واكرم رسله وبعد ا ل آ ي ة التي نحن نشرف بالحديث عنها في هذه اللقاءات ا ل م ب ا ر ك ة من تفسير ا ل ق ر آ ن العظيم ي قول الله جل وعلا و أ م ر ه م شورى بينهم وظاهر من ا ل آ ي ة أ ن الحديث سيكون تاريخيا أ ك ث ر من كونه وعظيا إ ي م ا ن ي ا وهذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة من س و ر ة الشورى صدرها والذين, استجاب والذين استجابوا لربهم و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و أ م ر ه م شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون قال بعض أ ه ل العلم هذه ا ل أ ر ب ع هي عماد المجتمع المسلم أ ن تكون هناك ا س ت ج ا ب ة أ ي دخول في الدين ثم جاء بذكر ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه ا ا ل ش ع ي ر ة ا ل ظ ا ه ر ة و أ ي مجتمع شعائر الدين فيه ظ ا ه ر ة يدل من حيث العموم على خيريته ثم قال الله و أ م ر ه م شورى بينهم و س ي أ ت ي بيانها قال بعدها ومما رزقناهم ينفقون ف إ ذ ا قام أ ه ل الثراء والمال و ا ل أ غ ن ي ا ء بواجب ا ل ز ك ا ة نحو إ خ و ا ن ه م الفقراء انتفت ا ل ط ب ق ي ة ل أ ن وجود ط ب ق ة ث ر ي ة ثراء فاحشه ووجود ط ب ق ة ذات فقر مدقع هذا من أ ع ظ م أ س ب ا ب سقوط الدول وذهاب الشعوب قال الله جل وعلا لكي لا يكون د و ل ة بين ا ل أ غ ن ي ا ء منكم حتى لا يكون المال يغدو ويروح ويدور حول ف ئ ة م ع ي ن ة هذه القوام ا ل أ ر ب ع ه لكن الحديث هنا سيكون عن قول الله جل وعلا و أ م ر ه م شورى بينهم ويقول بعضها للتفسير إ ن ا ل آ ي ة أ و ل ما نزلت أ و المراد بها أ و ل ا هم ا ل أ ن ص ا ر رضوان الله تعالى عليهم ا ل أ و س والخزرج ل أ ن أ ك ث ر أ م ر ه م كان كان شورى وتعلمون أ ن ه م لما وقعت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في س ق ي ف ة بني بني س ا ع د ة أ ي أ ن هذا ا ل أ م ر قد أ ل ف و ه حتى عندما بايعوا ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة كل ذلك كان عن طريق, طريق الشوره سنحاول أن ن ف ق معنى الدين ش شوقي و ر قال ا ل يسر و ا ل خ ل ا ف ة ب ي ع ة و ا ل أ م ر شورى والحقوق قضاء ثمه أ م و ر ع ا م ة تتعلق ب ا ل د و ل ة المسلمين عموما فهذه يستشير ولي ا ل أ م ر كل حسب اختصاصه ثم هل ا ل ش و ر ه م ل ز م ة أ و غير م ل ز م ة فيها خلاف بين العلماء والذي يظهر لي أن الحاكم غير ملزم بها والذي يظهر لي ان ل ملزم ولذي لي ح ا بها ك م غير يظهر أ الحاكم غير ملزم بها لكن يتوخى النصح للدين والنصح ل ل أ م ة ثم يستبله ل ما أ ر ا د بدليل أ ن الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه لما ارتدت العرب استشار ا ل ص ح ا ب ة فيكاد يجمع أ م ر ه م المهاجرون و ا ل أ ن ص ا ر في م ق د م ة المهاجرين عمر أ ن لا حرب مع أ ه ل ا ل ر د ة و أ ن ل ا ينفذ جيش أ س ا م ة فالصديق رضي الله عنه قبل ا ل م ش و ر ة ك ر أ ي أخ سمع منهم لكنه لم يقبل بها يعني لم ي أ ت ي ه ا و أ خ ذ ب ر أ ي ه وكان ر أ ي ه أ ن ف ع نعم إ ن غيره ليس مثله هذا قطعا لكن نتكلم عن ق ض ي ة وجوب إ ل ز ا م الحاكم ب ر أ ي الشوره قوله جل وعلا و أ م ر ه م شوره بينهم يفقه منه أ ن أ ي قوم يجتمعون للشوره في اي أ م ر ع ا ئ ل ة ما تريد أ ن تزوج أ ح د ا رفقاء يريدون أ ن يقيموا مشروعا تجاريا أ ي أ م ر يحتاج إ ل ى شورى ف ا ل أ و ل ى و ا ل أ ف ض ل وظاهر ا ل ق ر آ ن أ ن ه لا يدخل فيهم من ليس له ع ل ا ق ة ب ا ل ش ع ر هذا ي س ت و ح ى استنبط من قول الله جل وعلا وامرهم شورى بينهم وقد قال بشار وهو على فجوره لكن لديه شعر من ا ل ح ك م ة ولا تدخلا في الشوره امرا غير كاتم يعني الرجل الذي لا يكتم ا ل أ م ر لا يحسن أ ن يدخل في الشوره ل أ ن ه يذيعه ومعلوم أ ن ا ل إ ن س ا ن في الغالب إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقضي ح ا ج ة كلما كتمها كان أ و ل ى وقد قال طغرائي في الحكم إ ن العلا حدثتني وهي ص ا د ق ة فيما تحدث أ ن العزه في النقل لو أ ن في شرف الماوى بلوغ م ن ا لم تبرح الشمس يوما داره الحمل ف إ ن أ ر د ت نجاحا أ و بلوغ منن ف البيت ت م أمورك عن حاف ي الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي فإنما من وواحدها لا ا رجل على ل فيه كثير من المبالغات لكن نعود إ ل ى قول الله و أ م ر ه م ش و ر ة بينهم المجتمع المسلم سواء قلنا مجتمع ا ل أ س ر ة مجتمع ا ل م د ي ن ة أ و مجتمع ا ل د و ل ة يحسن أ ن يسمع كل أ ح د من أ خ ي ه لكن لا بد أ ن تكون النوايا ح س ن ة ولا يريد أ ح د أ ن يظهر على على احد و أ ن يكون ب غ ي ة المتشاورين الوصول إ ل ى الحق ثم للذي ا س ت ش ع ر الحق في أ ن يختار و أ م ة ا ل إ س ل ا م عرفت الشورى منهجا فالنبي صلى الله عليه و سلم كما هو معلوم مستفيض في ا ل س ي ر ة استشار أ ص ح ا ب ه قبل أ ن يخرج من ا ل م د ي ن ة إ ل ى البدر ل أ ن ه ا أ و ل م ع ر ك ة في ا ل إ س ل ا م كذلك الفاروق رضي الله عنه لما هم بالخروج إ ل ى الشام لما أ خ ب ر ه أ ب و عبيده انهم أن أن فأشار أن النصارى ترغب أن تسلمه بيت المقدس بنفسه استشار الناس المقدس استشار تسلمه عليه علي ترغب بيت يذهب و أ ش ا ر ع ل ي ه ع ث م ا ن أن لا ي ذ فأخذ ه ب برأي علي ل ك ن ليس كل ي س أحد ت ش ان ر أ ح ي ا ا يكون محلا ل ل ا س ت ش ا ر ة ف إ ذ ا غ ل ب عرضا أ ن ه ذو تقى و ذو علم فحسن أ ن ت أ خ ذ ب ر أ ي ه لكنك إ ذ ا أ ر د ت أ ن تستشير أ ح د ا لا تظلمه كيف تظلمه تعطيه ا ل أ م ر غير مكتمل ف إ ن أ خ ذ ا ل أ م ر غير مكتمل سيشير عليك بناء على ما اتضح عنده وربما أ خ ف ي ت عليه أ م ر لو اتضح له لما قال بقوله هذا ومما يذكر في هذا الباب عموما عبد الملك بن مروان خ ل ي ف ة أ م و ي تكلمنا عنه كثيرا ولي ا ل خ ل ا ف ة بعد و ف ا ة أ ب ي ه مروان مروان بن الحكم يلتقي مع م ع ا و ي ة رضوان الله تعالى عليه ليس في أ ب ي ه ا ب سفيان يلتقي في أ م ي ة معنى ذلك أ ن مروان ليس, ليس سفيانيا و م ع ا و ي ة من اب ابن أ ب ي سفيان بعد م ع ا و ي ة حكم يزيد ثم م ع ا و ي ة ا بن يزيد فكانت ا ل خ ل ا ف ة في البيت السفياني لما تولى مروان أ ر ا د أ ن يبقي ا ل خ ل ا ف ة في البيت المرواني فجعل و ل ا ي ة العهد بعده في ب ن ي ه عبد الملك وعبد العزيز عبد الملك وعبد العزيز الملك تولى عبد الملك وبذل جهودا ك ب ي ر ة في تثبيت دعائم ا ل د و ل ة اعانه عليها الحجاج بن يوسف كان عبد العزيز أ خ و ه واليا على مصر واليا على مصر فطمع عبد الملك أ ن يزيح أ خ ا ه من ا ل خ ل ا ف ة ويجعل ا ل خ ل ا ف ة والملك ة بعده في ابنه الوليد فاستشار رجاء ا بن حيوى ورجاء من الصالحين ف أ خ ذ رجاء يقنعه الا يفعل ف أ ب ع وما زال رجاء يقول له يا أ م ي ر المؤمنين إ ن في عنقه عند الناس ان في ع ن ا ق الناس له بيعه لكن عبدالملك استحيا من رجاء ف أ خ ر ا ل أ م ر وكلما هم ب أ ن ينفذ قراره جاء رجاء و أ خ ر ه و ا ل إ ن س ا ن لا يدري أ ي ن الخير حتى جاء ذات يوم جاءه رجل اسمه روح بن ز ن ب ع وروح هذا كان مقربا من عبد الملك ويسمر معه كثيرا فكان إ ذ ا قدم روح يبيت عند عبد الملك في بيته في حجرته طبعا يعني فيه خاص بهما فسمر ذات ل ي ل ة فذكر عبد الملك لروح كيف أ ن ه يفكر في أ ن يزيح أ خ ا ه ويسند ا ل أ م ر من بعده إ ل ى ابنه الوليد فقال له روح يا أ م ي ر المؤمنين ما يمنعك من هذا والله لو بايعت الوليد لما تناطع فيه عنزان و أ ن ا أ و ل من ينصرك ف ا غ ت ا ض ل عبد الملك من ر أ ي ر ج ا ل الذي كان يؤجل هذا ا ل أ م ر قال إ ذ ا أ ص ب ح ن ا س أ ن ف ذ هذا ا ل أ م ر بعدها بقليل قبل أ ن يصبح طرق رجاء الباب لما طرق الباب وهو وزيره مستشاره الخاص قال ما تريد يا رجاء قال يا أ م ي ر المؤمنين عظم الله أ ج ر ك في أ خ ي ك عبد العزيز مات عبد العزيز فجاءت لي الوليد من غير أ ن يخسر أ خ ا ه من غير أ ن يغير ا ل أ م ر من غير أ ن ي ن ك ث ا ل ب ي ع ة فعرف ا ل ولي عبد الملك وقتها ر ج ا ح ة عقل من رجاء ح ة قال عظم الله أ ج ر ك في أ خ ي ك عبد العزيز بن مروان عبد العزيز بن مروان ثم جعل ا ل خ ل ا ف ة لمن لولده الوليد لكن أ ن ت تريد وهذا يريد والله يفعل ما يريد تولى الوليد ثم تولى سليمان ثم رجعت ا ل خ ل ا ف ة لا لعبد العزيز إ ن م ا لمن لابنه عمر ا بن عبد العزيز من غير أ ن يطلبها وهذا يعني لا أ ر ي د أ ن أ ف س ح عنه يعني ترى لله جل وعلا سنن في الخلق إ ذ ا تاملتها ولا أ د ر ي والله هذا مناسب أ و لا لكن إ ذ ا تاملتها تجدها بينه منها إ ذ ا وجد عالم له حظ علم كبير له علم عظيم لكنه يعيش في زمن لا يعرفه الناس فيه يعني لا يبلغ د ر ج ة من هو أ ق ل منه علما ً في ا ل ش ه ر ة و يعيش معه عالم قد يكون أ ق ل منه علما ً أ و مثله فيعرف وي... بقدر الله يسير علمه في الافاق و إ ذ ا نظرت هذا جيدا ً بعد زمن ستجد أ ن الذي اشتهر في الافاق لا يظهر أ ح د من ولده و أ ن الذي لم يظهر في زمانه يعوض ب أ ن يظهر ولده ولو شئت لسميت لكن لا أ ر ي د لكن أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ب ي ن لك كيف تتاجر مع الله لا يضيع عند الله شيء و والله لا يدري ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا عرف كان خيرا له أ و إ ن لم يعرف كان كان خيرا خيرا له هذا نوع من ا ل م ش و ر ة من ا ل م ش و ر ة أ ح ي ا ن ا انا قلت الدرس اليوم التاريخي أ ح ي ا ن ا بعض الناس يغلب عليه ا ل ع ا ط ف ة يقولون كان أ ح د ا ل أ م ر ا ء عنده غلام وهذا الغلام و ض ي ومترف جدا لكن ا ل أ م ي ر كان يجله يجله يعني يوده فجاءت ذات يوم م ع ر ك ة اضطر ا ل أ م ي ر فيها أ ن يضع لها قائدا فعد الجيش والجيش قوي ذو عتاد لكنه لم يجد أ ح د ا يوليه ا ل ق ي ا د ة إ ل ا هذا الفتى الصبي ا ل و ض ي الذي ليس له في, في السيف ولا في غيره فجاءه الوزير المهلبي وكان مستشارا له قال عزمت أ م ر ي على أ ن أ و ل ي فلانا ق ي ا د ة الجيش قال أ ي ه ا ا ل أ م ي ر لا تفعل هذا أ ي ن والجيش أ ي ن قال لا بد ذلك كائن قال أ ي ه ا ا ل أ م ي ر وهذه والله ك ل م ة تشترى دكتب بماء العينين قال هذا من عدد الهوى لا من عدد الوغى هذا من عدد الهوى لا من عدد الوغى ا ل آ ن كثير من القنوات ماذا تريد أ ن تصنع بشباب ا ل أ م ة أ ن يكون من عدد الهوى لا, لا من عدد الوغى قال أ ي ه ا ا ل أ م ي ر هذا من عدد الهوى ما هو من عدد الوغى هذا و ش ل و ي المعارك وعفوا ه ذ ه جات ب ا ل ع م ي ة خرج القائد ذهب هذا الشاب يقود الجيش جاء الاعداء الجيش بما أ ن فيه ق و ة وعدد ثبت قليلا لكن لا يوجد قائد يعد الى ا ل م ع ر ك ة ه ل ك و ما بين قتيل وجريح و أ س ي ر عقلا مثل هذا هل يمكن يثبت محام هذا فر من ا ل م ع ر ك ة فر خرج ذهب بعيدا في الصحراء نزل على ديار أ ق و ا م بخيله ر أ و ه تعجبوا منه قال أ ن ا مقرب عند ا ل أ م ي ر فلان أ ن ص ح ك م لا تؤذوني ردوني إ ل ي ه سيكرمكم رجع الجيش الجيش منهزم منكسر جريح أ س ي ر قتل رجع هذا الوحيد الذي سلب لما رجع عرف ا ل أ م ي ر خ ط أ ه عندما اعترض على من على الوزير فقال له قلت لك أ ي ه ا ا ل أ م ي ر هذا من عدد الهوى لا من عدد الوغى ثم قال طفل يرق الماء في وجناته ويرف عوده ويكاد من شبه العذارى فيه أ ن تبدو نهوده ناطوا بمعقد خصره سيفا و م ن ط ق ة ت ؤ و د ه جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن يقوده المقصود من ا ل ش أ ن كله أ ن ا ل إ ن س ا ن العاقل يعرف كيف يصطفي الرجال كيف يختارهم حتى في أ ب ن ا ئ ك حتى في أ ه ل ك حتى في من حولك في من تعطي لهذا تقرب هذا تدني هذا هذا كل له طرائقه أ ق و ل في الشوره كذلك ا ل أ م ة عرفت عبر ت ا ر ي خ ا ت ط و ي ل نماذج من الشوره إ م ا كانت سببا في رفعه او كانت سببا في او كانت سببا في ضعه وترك ق لكن الذي يعنينا حتى لا نخرج عن كلام الله أ ن ا ل أ م ة أ ح و ج ما تكون أ ن يتالف أ ه ل ه ا ربنا يقول أ م ر ه م شورى بينهم يتحدث عن أ ه ل ا ل إ س ل ا م وكثير من القضايا دينا لا يصح نشرها على ا ل ع ا م ة ولا إ خ ب ا ر كل أ ح د بها ولا يحدث بها الدهماء بل حتى القضايا ا ل ع ل م ي ة و أ ض ر ا ب ه ا مما يحتاجه الناس ليس مكانها أ ن يشنع بعضنا على بعض في المنابر ولا في الصحف ولا في غيرها من أ ر ا د رفعه الدين فليعلم أ ن أ ع ظ م ما ينفع الدين أ ن تجمع أ ه ل ه و أ ن هذا كان جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لما قالوا يا للمهاجرين ويا للانصار قال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم خوفا عليهم من ان يتفرقوا فالامه وقعت في خطا يمكن تسميته إ ن من أ ع ظ م أ و د ي ة الباطل الغلو في الافاضل أ ف ض ل الباطل الغلو إن من أعظم أودية ي ل أ ف ا فتجد بعض الفرق غالت في آ ل البيت مع أ ن منزلتهم م ع ر و ف ة حتى كادوا أ ن يخرجوا من ا ل م ل ة كل هذا من الغلو وقد يكون هذا عند غيرهم لكن بوضع أ ق ل فيعادي ا ل إ ن س ا ن ويحارب وينصر بناء على حب جم ل أ ح د من الناس أ و ب غ ض ي له لكن إ ن قدر ا ل إ ن س ا ن ولا بد أ ن يتكلم فليتكلم بالحق والله يقول وزنوا ب ا ل ق ص ط ا س المستقيم وليكن حريصا على أ ن يكون ر أ ي ه مما تؤلف به قلوب الناس وتجمع ف إ ذ ا قدر أ ن أ ح د ا مكن الله له في محراب مسجد أ و منبره أ و ز ا و ي ة في ص ح ي ف ة أ و قلما في مكان ما ف إ ن ه ينبغي عليه أ ن يجعل م ر ا ق ب ة الله جل وعلا بين عينيه فالمساجد مثلا لا يصح أ ن تشغل بقضايا العباد ولا باختلافات الناس إ ن م ا الموفق الذي هو على خطى ا ل أ ن ب ي ا ء من إ ذ ا خرج الناس من خطبته كانوا أ ش د تعظيما ً لربهم هذا هو المعيار الحق في م ع ر ف ة هل الخطيب وفق أ م لم يوفق الدليل أ ن الله أ خ ب ر أ ن أ ن ب ي ا ء ه ورسله وهم ا ل أ ئ م ة للعلماء ما ق ض ى ا ل حياتهم إ ل ا في تعظيم الله والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال كما في حديث ابن عباس في البخاري قال إ ن موسى قام في بني إ س ر ا ئ ي ل خطيبا حتى إ ذ ا وجلت القلوب وذرفت العيون وقال ا ل ع ب ا ض بن س ا ر ي ة وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم م و ع ظ ة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فمن رقى منبرا أ و صدر في محراب أ و في غيرهما مما يستمع له الناس فليجعل تعظيم الله جل وعلا بين عينيه ولا يشغل ا ل أ م ة بالقيل والقال رزقني الله و إ ي ا ك م هداه و ا ت ع ن ا ل ل ه و إ ي ا ك م متاع الصالحين والحمد لله رب العالمين ل و أنزلنا ه ذ ا ا ل ق ر آ ن على ج ب ل ل ر أ ي ت ه خ ل ش ع ل و م ا ل ا س ل ك ا ل أ م ث ا ل ن ض ر ب ه ا للناس